واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يَسْتَغْفِرُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ نْتُمْ هَؤُلَاءِ جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فما ان يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يظلم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا